بوهُم أيم أَحسَن عمللَ وَإِن إِا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَهَا صَعيدًا جُرزَ أَمْ حَسبدَ أَدَّْ أَصْحابَلكَهْ ف وََّق مِكَانُوا مِن آياتتِن جَبَ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين بَيْنِي أَحْصَالِ مَالِبِسُو أَمَدًا نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبّ السماوات والارض لن ندعو من دونه اله لا قلنا اذا شطط ها اولئك قول من دونه اله لولا مَن نَبَّمُ مَِّ لِفتَرَ عَى اللهَّ كَدِلا وَإذ تسَتُمهُ وَماَا يَابُدُونَ إا الله فَع إلَ الكَهف يف شُرلَكُم ر رَبّك ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وَكَلبُم بَاسِقُ دِرََيهِ بِالوصد لَ يُطبلَعَتَ لَْهِم لََّتَ مِنْهُم فِرَارَ وَلَمُ لتَمِنْ مِنْ رُب وَكَذَلِكَ بَعثْنَاهُم لَدَسَ عَلُ بَنَهُ كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو باط يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولا تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعلمون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 اذكر ربك إذا نسيد وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين واستادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماء أبصر, أبصر به وأسمع, وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه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 قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ سَشْرَابُ وَسَاءَ أَثْمَرْتَ فَقَا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُطِيعَ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ من ذهب ويلبسون ثيابا خطرا من سودس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم َ الرجُلَمجعلنا لحده مَا جَين منِن نا مِن, من اب وَوحَفَخناهُ م بصْ وَجالنا بَنَهُ م زَ كلتَجّ النتَين آتَت أُكُها وَلَم قَم وَفَجّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لنفسه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 ولي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة تيك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا سلقا او يصبح ماؤها فورا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 شَاطِئُونَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عِبَدًا وَيَوْمَ يَقُولُنَا ادْعُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ نَزَعْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ او بقا ورا المجرمون النار رفضن انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا فيها جن القران للناس من كل مثل وكان ال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 قدمت يدا اننا جعلنا على قلوبهم اكنه نفيقه وفي اذانهم وقرا وان تدعو من الهدى فلن يهتدوا الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه مولا وتلك القرآن وعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا تَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَ أَنَا لَقَدْ لَقِينَا أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من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 « bao حتى لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يعصد كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أَمَّ الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلاَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُوَاهُمَا أَشَدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ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 من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما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 كَذَالِكَ وَقَدْ أَحْطَنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ أَسْبَى سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ الصَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا في فَهَل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى وطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض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 اتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة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 واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالد لا قيد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا لِكِبَ اِيْبَادَةِ رَبِّهِ أحدا